الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء ابن نواصل بإذن الله سبحانه وتعالى الشرح من أو الشرح على مثنى قطر الندى وبل الصدى وكنا قد توقفنا عند قول المؤلف رحمه الله وكأحد عشر وأخواته في لزوم الفتح أليس كذلك رأينا حكم أمس أم لا لا ليس بعد إذن قال وأمسي في لغة الحجزين وأمسي في لغة الحجازين إذن ما زال المؤلف رحمه الله في بيان الأحكام المبني إذن أمسي رأينا فيما سبق إذن حكم المتفق عليه عند العرب كهؤلاء ثم قال وكأمسي أو وك وكذلك حذامي وأمسي عند أو في لغة الحجازين قوله وَكَحَذَامِ وَأَمْسِ في لُغَاتِ الحجازيين يعني أن هذا الحكم خاص عند أهل الحجاز فغيرهم يخالفونهم واضح الآن يخالفونهم أمس عند أهل الحجاز تبنى على الكسري تبنى على الكسري تقول سنعطينا المثال مكثت مكثت في المسجد أمسي أو تقول خرجت أو تقول أمسي تقول ما what مذ I say? A month? A month. I was in the church in فعل ومكث مكث فعل وفعل في حرف اسم مجرور ومضاف اسم فنحنح. فنحنح. ها قال مسجدي مضاف في حرف مسجدي مضاف مم. ما بك يا رجل عندما يعني من يتمكن في المستوى الرجل في اللغة درجات الأول أن لا يلحن وهذا قليل الثاني أن يلحن ويصحح لنفسه قبل أن يصدرك عليه واضح الثالث آه أن يلحن ولا يعرفه وهذا أضعفه ولا يعرف ما أين الخطأ واضح الآن إذن انظر مكث في حرف جر المسجد اسم مجرور بفي واضح وجره كسر آخر واضح لا لا وليس مضاف ومعرف بأل طيب أمس تواصل اسم مجرور مبني على الكسر لا لا يمكن أن يكون رجل يتحرك وهو ساكن إلا إذا كراكبه في السيارة في مساكن لا يمكن زائد مع ناقص بناء مع اعراب ظرف زمان مبني على الكسر في محل نصب جوابه صحيح هذا ظرف واضح مبني على الكسر في محل نصب تقول مكث في المسجد اليوم مكثت في المسجد البارحه واضح الان وهكذا وهذا امس اذا كان ظرفا فهو مبني على الكسر باتفاق اهل الحجاز وبني تميم واضح الان فبنوا تميم واهل الحجاز كلهم يبنونه على على الكسر اذا كان ظرفاً. الآن ما رأيته مذ أمسي. ما رأيته منذ أمسي. منذ ما رأيته ما رأيي؟ ها ما رأيته منذ أمسي. حاول حاول أن تعود نفسك أن تعرب ما نافية حرف مبني على السكون, رأى في على السكون لا محل له من الاعراب الماضي مبني على السكون لا محل له من الاعراب مبني على السكون في ضارب انتصار بضمير رفع متحرك لا محل له من الاعراب التاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به ايه احسن امسي اسم مجرور بمت وعلامة جره امسي اسم مجرور بمت وعلامه جره خصر. مم. علامة جره الكسراء لا محل له من الإعراب يعني ليس له هو ليس فاعلا ولا مفعولا ولا مبتدا ولا خبرا ولا نائب فاعل ولا توكيدا ولا أي شيء واضح ليس له محل من الإعراب واضح الآن فهمت قد يكون قد تكون الكلمة فاعلا واضح قد تكون مفعولا به قد تكون مبتدا قد تكون خبرا قد تكون كذا لكن الفعل الماضي ليس له محل عرفه وليس مبتدا ولا خبرا ولا فاعلا ولا مفعولا ولا توكيدا يعني آه آه نعتا أو, نع أو نحو هذا واضح الفعل المضارع قد يكون في محل إذا كان مسبكا مع مصدر مع حرف مصدري تقول كما قال تعالى الى ان يرجع الى ان يرجع وان يرجع هنا لها محل من العرب ان مع يرجع, يرجع وحده واضح اذا فعل الماضي وحده ليس له محل من, من الاعراب كما ان هذا الحرف ليس له محل من الاعراب وهذا ليس معنى ان ليس له دور في الجمله له دور ما تنفي افادت النفي لكن هنا ليس له محل من الاعراب لانها حرف فهي ليست مبتدا ولا خبر ولا a bad thing or a bad thing or a bad thing ليس له محل من This واضح what we هذا it في الحروف مثلا حروف not في place ليس لها محل Is في التاء مثلا تاء that الماضي قالت تقول التاء say ليس لها محل من example. Or in the words that they are not a place for the حرف جر تجر ما بعدها واضح سيأتي الكلام على مذ في محله إن شاء الله أمسي ظرف مبني على الكسر في محلي جر في محلي جر بالإضافة واضح الآن فهو مضاف إلى مذ فهو مضاف إلى مذ صحيح هذا الم نقول إنها حرف جر مم. قلنا إنها حرف جر مذ ماذا قلنا؟ حرف جر. طيب كيف تكون امسي مضاف إليه؟ نعم عليكم أن تنتبهوا. بما أن مذ حرف جر. معنى أن ما بعده اسم مجرور بي بي بها وليس بالإضافة. واضح الان بها وليس بالإضافة. فإنسان هذا ل... لتركز ولتلفت انتباهك إلى ما يقال لك وإلى ما يعطى إليك انظر مد حرف جر طيب لو قلت خرجت من المدرسة من حرف جر المدرسة اسم مجرور هل نقف مضاف إليه لا هي مجرورة بحرف الجر إذن فأمسي ظرف مبني على الكسر في محل جر اسم مجرور واضح آه واضح طيب عند بني تميم حكم أمس عند بني تميم This هذا هذا على language of the Ahlul Hijaz. They are born immediately. Of course, with a rule. The building of the Ahlul Hijaz is a rule. And it is that it is not known as the Al. If you entered the Al, what? It is a rule. If you entered the طيب او جميل او نحو هذا واضح الان فاذا دخلت ال على امس ماذا لا يكون مبنيا وانما يكون معربا كذلك اذا اطلق امسي على يوم من الايام ليس على الذي قبل اليوم لانه صار يعلم على قبل اليوم اذا اطلقت اردت به يوما من الايام الماضيه فهنا كذلك يعرب واضح تقول قضينا امسا جميلا انت لا تقصد البارحه انظر لغه العرب انت لا تقصد ها اليوم الذي قبل يومك وانما تقصد يوما من الايام الماضيه تقول قضينا امسا جميلا واضح كما تقول قضينا يوما يوما جميلا فهو منصوب على على ماذا قضينا يوما قضاء يحتاج الى ظرف يحتاج الى ظرف واضح فهو منصوب على الظرفيه والله اعلم عنه. امسي عند حتى لا نطيل في باب البناء اطلنا فيه امسي على لغه بني تميم على نقد بني تميم بنو تميم في امسي كذلك فرقتان او قسمان فريق منه هم فريق منهم ها من ما حضرتم الدرس؟ فريق منهم يرفعه lesson? The one هذا في الرفع في النصب والجر. الفتح ماذا يسمى هذا؟ يسمى المنع من the burden Okay, this is the burden What من the burden With the burden With the burden With the burden What is وينصبونه بالفتحه واضح هذا التعبير فيه, فيه تجوز واضح الان اذا يرفعونه بالضمه حقيقه الضمه لا ترفع وانما تكون ها رفعا او دليلا على على الرفع واضح الان فنقول مرفوع ورفعه ضمه ظاهر على اخره منصوب ونصبه فتحه ظاهر على اخره مجرور وجره فتحه ظاهر على اخره ممنوع من الصرف لا يجر ممنوع من الصرف معناها لا يجر واضح لا تظهر الكسره على اخره ها انظر تقول آه. مضى امس مضى امس كما يقول احد بما فيه ها امس كيف نعربها سرعة سرعة فاعل بارك الله فيه فاعل ها من الذي مضى امس فهو الذي قام بعمليه المضي فنقول امس فاعل مرفوع وها نعرف انظر لمن لا يكتب امس فاعل فاعل مرفوع ورفعه هذا على لغة البصريين وعلى لغة كوفيد تقول وعلامة رفعي واضح هذا أحسن نحن نتعامل هكذا تقول وعلامه رفعه هذا على مذهب واضح سياتي بينه هذا ان شاء الله اما الصواب والله اعلم ان نقول ورفعه واضح نقول مرفوع ورفعه ضمه في اخره واضح ضمه في اخره الان هل يمكن ان نقول مضى امس لا نقول واضح ممنوع من الصرف لا ينون تقول جاء احمد ولا تقول جاء احمد وتقول جاء خالد خالد مش ليس ممنوعا من الصرف واضح اما احمد ممنوع من الصرف يعني ترفعه ولكن بضمه لا تنونه لا ينون الصرف هو التنوين ممنوع من الصرف ممنوع من التنوين اضف الى ذلك الجر واضح فجاء مضى امس بما فيه ها في النص ماذا نقول وما؟ <تصفيق> ها رأيت أمس اعتكفت أمس احسن او اعتكف أمس اعتكفت أمس اعتكفت, اعتكفت فعل وفاعل يا حسين فعل اعتكف مبني على السكون لانه اتصل بالتاء المتحركه اعتكف To Fاعل التاهية الفاعل أمس ماذا ظرف منصوب ونصبه الفتح الظاهر على آخره واضح ها في الكسر ماذا نقول ما رأيته مذ أمس ما رأيته مذ أمس واضح فنقول هنا أمس هذه كيف نعربها قلنا ظرف منصوب ونصبه الفتح الظاهر على آخره. واضح الان لو قلنا مذ مذ أمس طيب أنتم كتبتم الاعراب هذا نعم نحن الآن في بني تميم انتقلنا من الحجاز واضح أخذنا دابة ووصلنا إلى بني تميم نحن الآن في بني تميم واضح الآن الان عند بني تميم جاء او مضى امس بما فيه اعتكفت امس واضح ما رايته تهو مذ ام امس نقول في امس اسم مجرور وجره كسره فتحه لماذا نيابه عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف ممنوع من من الصرف فنقول مذ حرف جر أمس اسم مجرور بمذ وجره فتحة ظاهرة في آخره لأنه ممنوع من الصرف هذا هذا لغة في بني تميم أما لغة في بني تميم وأما أكثر بني تميم يعني هذه لغة في بني تميم لكن هذه قليلة والأكثر في بني تميم هو ما يلي واضح الأكثر في بني تميم في أمس أنهم يمنعونه من الصرف في الرفع يعني مثل الآخرين لكن في النصب والجر فيبنونه على الكسر مطلقا واضح الآن أمس أو أمسي عند بني تميم او عند اكثر بني تميم ماذا يفعلون في الرفع يمنعونه من الصرف يقول تقول مضى امس مضى امس بما فيه اما في النصب والجر فيبنونه على الكسر كالحجازيين فيقولون مضى امس بما فيه واضح امس فاعل مرفوع ورفعه ضمه ظاهره على اخره او في اخره طيب في النصب تقول اعتكفت امسي تقول أمسي ها ضرف مبني على كسر في محل نصب وتقول ما رأيته مذ أمسي تقول أمسي اسم مبني على كسر في محل جر واضح غير واضح أينه أينه يفرقون يفرقون بين قصد الظرف وبين كون أمس علما على اليوم الذي قبلك إذا أطلق أمس أمس ماذا يراد به العالم الذي اليوم الذي قبل يومك واضح الآن اليوم الذي قبل قبل يومك هذا هو الذي يتحدث عنه ابن هشام رحمه الله وذكر أن لغة الحجازيين هو البناء على الكسر المطلقة وذكر الشراح مذهب بني تميم بعضهم يذكر المذهب المشهور فقط من باب الاختصار وبعضهم يذكر اللغات عند بني تميم كذلك في الحذاء، بعض الشراح لقطر الندى وغيره يذكرون اللغة المشهورة لأن التفريع يشوش على الطالب واضح وبعضهم يذكر لغتين يعني the languages. I mean, the language of لا يعني لا لا popular كثيرا واضح languages. I عند it's بني a يمنعونه من الصرف في So, الرفع فتقول جاء when مضى of لا نقول جاء prevent ما يكون ما يمكن مضى a بما فيه وفي he النصب والجر يبنونه على الكسري مطلق. واضح الآن? واضح؟ نواصل. وإن كان المشهور هو لغة الحجاز وبها نزل القرآن. قام رحمه الله وَكَأَحَدَ عَشَرَ وأخواته في لزوم وكأحد عشر واخواته في لزوم الفتح عَشَرَ وَأَخَوَاتِهِ عشر واخواته في لزوم الفتح الان المؤلف رحمه الله سيتحدث عن المبني المبني على على الفتح نبني على الفتح ومثل له بأحد عشر وأخواتي ما هي أخوات أحد عشر؟ أحد عشر إلى تسعة عشر واضح الآن من أحد عشر إلى تسعة عشر؟ طيب من يعطينا مثالاً؟ رأيت أحد عشر كو آ نسيت تنسي كو كبن من يعرب من يعرب من يعرب فعل وفاعل تمييز أحسنت إلا في أحد عشر من يعرب عبد الرحمن فعل ما فاعل احد مفعول به مم... احد مفعول على الفتح فيما ما مح... اهل الفتح عشر وهو مضاف عشر عشره صعيبه صعبه, صعبة شو... نوع ما زيد لا فرصه واحده مراد هم غيره نعم. اسم مركب على اسم فاعل من اسم لم تصب بعده في محل نصب احسنته مفعول به احد عشر فعلا مفعول به وقع عليه فعل الرؤيه مفعول به مبني على فتح الجزئين اين الجزآن احد جزء و جزء يقال فيه مبني على فتح الجزئين. واضح الآن؟ فالأول مفتوح والثاني مفتوح. أحد عشر كوكبا. فنقول أحد عشر مفعول به مبني على فتح الجزئين في محل نصب. هكذا نقول أحد عشر مفعول به. عرفناه هذا اعراب مفعول به حكمه حاله ماذا مبني على انظر دائما ننظر في اخر الكلمه ننظر في اخر الكلمه لكن هذه الكلمه مؤلفه من كلمتين فلو قلنا مثلا هؤلاء كما مضى قلنا مبني على اخر الكلمه ماذا كسر على الكسر هنا ما عندنا كلمه عندنا كلمتان كلاهما مبني على الفتح فقالوا مبني على فتح الجزئين عرفنا هذا مبني على فتح الجزئين ثم ماذا؟ ما حكم المفعول به النصب ونقول في محل نصب لا نقول في محل نصب مفعول به لا نكمل مفعول به لماذا لأن ذكرناه أولا واضح الآن حسين مفعول به مبنيٌ على فتح أحد وفتح عشرة. أحد الجزئين مبنيٌ على فتح الجزئين. في محل نص نسيت محل. في محل نص واضح. طيب كوكبًا أحد عشر قمراً أحد عشر شمساً أحد عشر رجلاً أحد عشر ماذا؟ كوكبًا. ميزنا هذا العدد بكوكب. واضح الآن؟ فهو تمييز منصوب واضح ونصبه فتحه, آخر أو فتحة في آخرين طيب لو نغير الآن, الآن في غير القرآن في غير القرآن نغير أحد عشر هاتوا أخوات أحد عشر نواصل بعد الأحد عشر ماذا يوجد؟ إثنى عشر أعطينا المثال رأيته؟ إثنى عشر إثنى عشر 12, where did the feteh come from? He said, قال؟ did he عشر في لزومي الفتح did فتحنا؟ feteh come استثنوا Where did the feteh come from? Where did the feteh 12. So, 12 are not from 11. في لزوم الفتح 12 هذا العدد هذا يعرب اعراب المثنى واضح الان يعرب اعراب المثنى او جزؤه الاول يعرب اعراب المثنى اما 10 فيبقى مبنيا على الفتح لا محل له من الاعراب وسياتي ان شاء الله ابن اجر رؤى اين نحن قضرنا ابن هشام رحمه الله ذم يستثني في المتن هنا لم يستثني 12 لماذا استثنائها فيما بعد في بيان المعربات التي خرجت ولا تعربوا بالحركات سيستثنائها فيما بعد ولهذا لم يستثنيها هنا واضح الآن ذكر هذا في شرحه إذن رأيت أخاوة 11 ثلاثة ثلاثة عشرة نغير كوكبا حتى نخرج من الإشكال نقول طالبا واضح طالبا رأيت ثلاثة تعشر طالبا من يعرف عبد الرحمن إيه أحسن ثلاثة أحسن فعلاً. طالبا That's right, it's an increase. We're now in a position. I saw 14, like that. 15, 16, 17, 18, 19, 19. Is that right? Okay, let's change the المرفوع We'll تكلمنا back المنصوب the definition, بالمرفوع we لا علينا ما علينا شيء start ما علينا شيء ام مثال عن المرفوع جاء احد جاء احد او احد طالبا احد او احد احد 10 طالبا فنعرف عبد الرحمن زميله ايه ما شاء الله I think that معنا ولا with us, and we don't know what to أحسن في إعرابك. أحد عشر. قلته لا كمية. الرجل. ها أحد هكذا. فاعل. ها مبني على فتح الجزئين. في محل رفع الذي لا يفهمه يحفظه not understand يفتح الله عز وجل عليه بالفهم واضح مبني given تبين him فاعل understanding قام it right? جاء is نحن في جاء جاء من جاء of view because he is done with the operation of the arrival he came, we 11, so he is a 11 is a principle of view is it right? then أو مفتوح الجزئين، وهذه دائماً تبي أحد عشر، اثنى، ثلاثة عشر، أربعة عشر، خم، إلى، إلى تسعة عشر دائماً مفتوحة مبنية على فتحي، فتحي الجزئين، قد تكون مرفوعة، قد تكون منصوبة، قد تكون مجرورة، فحكمها إذا كان فاعل فقل فاعل مبني على فتح الجزئين في محل ماذا؟ رفع ونصب أو جر؟ رفع لأن الفاعل يكون مرفوعاً، واضح؟ مررت. مررت انظر مررت بي احد عشر رجلا احد عاشر را مررت مررت عبد الرحمن مررت فعل و فاعل بي حرف ج لا لا تقل بي الباء حرف جر ضرور بالباء وعلامه الجره فتح الجزاء اي واحد تر رات اولاد دهيز منصوب بالفتحه احسن والتاء نتركها فيما بعد احسنت احسنت عبد الرحمن 11 هنا الباء حرف جر والباء تجر ما بعدها لكن ما بعدها جاء مبنيا فنقول اسم مبني على فتح الجزئين في محل جر بالباء أو في محل جر اسم مجرور بالباء واضح الآن مفهوم الإعراب مفهوم من لم يفهم المهم أن نفهم ليس المهم أن نمضي واضح يعني نتقل مسألة ونفهمها جميعا خير من أن ندرس عشرين مسألة نفهم إلا لا نفهم شيئا واضح الآن؟ إنسان الذي لا يفهمه عادي قال لم أفهم أو أعيد الإعراب أو وضح الإعراب واضح أو عندي إشكال هذا ليس غريب إذا اتضح الجواب يمكن إذا لم يتضح الأسبوع القادم يعني ليس شرطاً إن واضح الآن انظر أحد عشر وأخواتها أو أخواتها ماذا؟ تكون مبنية على فتح الجزئين دائما ما هي أخواتها؟ Blue light of 13 to 19. 10. If it came by a result, it would say Un puppy on Strangeauts on스트et chiefness in the area of college. Earth. And still? If it came by a result, it would say It's Independents on embryo of програмme. Earth. Earth. If it came هنا أحد عشر أين في أحد عشر تقول سوا تقول مررت بأحد عشر امرأة واضح العدد يخالف المعدود من الثلاثة إلى العشر مثلا هنا في ثلاثة عشر تقول مررت بثلاثة عشر رجلا ومررت بثلاثة عشرة امرأة واضح العشرة تتبع الرجل اذا كان ذكر لا تكتب التاء اذا كان انثى مؤنث تكتب التاء اما ما قبل ال10 فحكمه حكم المعروف يعني من 3 الى 10 يعني 9 يخالف المعدود العدد في التذكير والتانيث هذه مساله ليس محلنا حتى لا نخلط لا إحدى عشرة نعم تاخذ حكمها وهي مبنيه على فتح مقدر في إحدى واضح مفهوم؟ احدا تؤنث مع المؤنث تقول مرت باحدى عشرة امراه باحدى عشرة امراه وتقول مرت باحدى عشر رجلا وحكمها البناء على على الفتح جاء إثنى عشر رجلاً سيأتي لكن بأس عشرة تقول اسم مبني على الفتح لا محل له من الإعراب ليس له محل من الإعراب عشر في إثنى عشر لا محل له من الإعراب العدد هذا كلمة عشرة في لفظة إثنى عشر ليس لها محل من الإعراب نقصنا هنا ممسح القا رأينا راينا احد عشر اخواتها قال وك وك قبل وبعد اخواتهما في لزوم الضم الان المبني على المبني على ماذا على الضم مبني على الضم مثل لهم المصنف رحمه الله بقبل قبل وبعد قال في لزوم الضم اذا حذف المضاف اليه ونوي معناه واضح الآن قيد المصنف بناء قبل وبعد على الضم بشرط وهو اذا حذف المضاف اليه ونوي معناه إذن بشرطين واضح تقول قبل بعد وأخواتهما. اول ما هي اخوات قبل وبعد هاي. تحت فوق ها زين يمين شمال أمام وخلف كذلك دون إلى غيره هناك بعض الله واضح؟ إذن هذه أشهر الله أو ما يحضر، إذن هذه أخوات تحت وفوق ويمين وشمال وأمام وخلف ودون إلى غيره واضح الآن؟ إذن قبل وبعد تبنى على الضم قبل وبعد وأخواتهما تبنى على الضم متى؟ بشرطين قال إذا الشرط الأول تبنى هكذا تبنى على الضم بشرطين الأول ما هو قال حذف المضاف لي اثنين نية معنى نوية معنى أو أن ينوى معنى هكذا أحسن طبعًا أن ينوى معنى واضح أن ينوى معنى ما معنى هذا الكلام ما معنى أن يحذف المضاف؟ وينوى معناه اولا اعلم ان قبل وبعد طبعا واخواتهما منازمة للاضافه يعني وضعت لان يضاف اليها شيء حتى يظهر معناه لا يمكن ان تعرف معنى قبل ولا بعد الا بإضافة الا باضافتها الى الى ما بعده تقول جئت قبل ماذا تقول له قبل ما قبل ماذا قبل الخامسة قبل السادسه قبل زيد قبل عمر قبل فلان قبل واضح لابد من مضاف إليه مفهوم؟ هذا المضاف إليه قد يذكر وقد يحذف تفقنا إذا حذف قد ينوى في الذهن المتكلم قد ينوى لفظ معين وقد لا ينوى لفظ معين ينوى معنى عام مفهوم مثلا شو تعيد هذا المسح اللون الاحمر لماذا يذكره خطبة خطبه الجمعه الجمعه القادمه لا نستعمل الاحمر جمعة القادم هو الرابع عشر أبريل أو فبراير لا نستعمل أحضر قلنا نشاركهم هذا هنا وهذا هنا ماذا قلنا سلمثل الآن آه حثمه تقول مثلا مثلا في قبلا حتى نعرف. تقول جئت جئت واضح قبل زيد ها وبع وبعد عمرو مثلا وبعد عمرو جئت قبل زيد وبعد عمرو واضح الان جئت قبل زيد هنا جئت وفي وفاء قبل ماذا نقول ظرف قبل هذه كلها ظروف ظرف والظرف اصله في ان لا النصب الاعراب الظرف ان اصله يكون انه مفعول فيه منصوب على الظرفيه ظرف منصوب مفعول فيه منصوب واضح تقول قبل ظرف منصوب ونصبه الفتحه على اخره وهو مضاف زيد مُضَف إليه مجرور وجره الكسر الظاهر على آخره واضح الآن صعب هذا بسيط جدا تقول قبل ظرف منصوب ونصبه فتح الظاهر على آخره أو تقول فيها مفعول فيه تعرف مفعول فيه فُعل فيه هو ظرف هذا الظرف الأصل هو الوعاء في اللغة في اللغة في اللغة الظرف ما هو الوعاء اناء ها ضف وعاء واضح الآن هذا الوعاء وقع فيه فعل فعل المجيء أو فعل الأكل أو فعل الشرب أو كذا وقع في هذا الفعل في هذا الإناء. في هذا الوعاء إن صح التعبير واضح الآن هذا الوعاء وقع فيه فعل المجيء جاء أو جئت إلى آخره فقبل بفعول فيه فيه فيه ماذا تفيد في me? For me –ас volumes of these worders For FISAR yourself – where is it? Well, er. I'm understanding it? Therefore, I'm reasslevant to native状態. I'm understanding it. For begining this word of authority, Dec weighted what- rush JArchee will require Or自己 say, fore Ham ⦃ He is a bad person. He is a good person. God is a bad person. He is a bad person. I came before him. I came before him. How do you know that? هذا الظرف، هذا المضاف إليه، هذا زيد، ما ما بما إذا ذكر زيد، إذا ذكر المضاف إليه، فقبل إما أن تكون منصوبة وإما أن تكون مذلولة بمن، يمكن تقول جئت من قبل زيد، جئت من هكذا. من قبل زيد زيد ذكر أو لا هذا مضاف إليه دائما مضاف إليه إذن من تقول حرف جر قبل اسم مجرور بمن وجره كسل الظاهر على آخر وهو مضاف زيد مضاف إليه واضح الآن زيد مضاف إليه متى تبنى قبل هذه حينما تحدث عن قبل نتحدث عن جميع أخواتها واضح متى تبنى قبل على الضم قالك بشرطين الشرط الأول أن يحذف هذا المضاف المظرف غير موجود واضح الشرط الثاني أن ينوى معناه واضح الآن أن ينوى معناه نكمل أو نؤجل نؤجل واضح نكمل أو نؤجل هذا هو يعني أعرف أنك لن تصبر إلى أسبوع القادم ينوى معناه مثلاً تقول أن زيد معناه ظاهر نمثل نغير المثال حتى يتضح المقال تقول، تقول جئت قبل الوقت جئت قبل الوقت أو جئت قبل الوقت أو جئت قبل الوقت إلى آخره، واضح هذا المضاف إليه، واضح؟ أول شرط نحذف المضاف إليه اتفقنا جئت قبل قبل خلوها هكذا شاكنا حتى نعربها نمبيل ننوي معناه الوقت له معان كثيرة أو يعبر عن الوقت بألفاظ كثيرة مثل الزمن واضح الموعد مفهوم الأجل جئت قبل الأجل جئت قبل الزمن جيت قبله الموعد واضح الان الان انت اذا نويت المعنى هذا معنى الوقت يعني ان تعبر عنه باي لفظ شئتها نويت المعنى هذا المعنى معنى الوقت هذا له عده معاني هنا في الكلام قد يعبر عنه بالزمن قد يعبر عنه بالموعد قد يعبر عنه بالاجل قد يعبر عنه بالافاظ اخرى لم نذكر واضح اذا نويت المعنى فتبنيه على الضم فتبنيه على الظم واضح الآن لأن المنوي هنا غير محدد. المنوي هنا غير محدد واضح الآن إما هذا إما هذا إما هذا مفهوم؟ لكن لو نويت اللفظ بعينه بذاته نويت اللفظ مثلا الذي هو الوقت ماذا تفعل تترك الكسرة هنا آه عفوا مفهوم؟ تقول جئت من قبلي مثلا أو تترك الفتحة هنا قبل جئت قبل واضح قبل إذا ذكرت هنا الفتحة معناه أردت, أردت الوقت بذاتك أردت اللفظ نويت اللفظ أنت حذفته لكن نويته قبل الوقت مثلا ها تقول مثلا دخلت قبلة واضح قبلة الظهر وخرجت وخرجت بعده بعد ماذا ماذا نويت نويت الظهر لحد ذاتي واضح الآن نويت الظهر لحد ذاتي مفهوم ها نا بعد بعده النص لان ماذا لاني هنا نويت اللفظ بذاته لكن لو نويت هذا المعنى يعني لا اقصد الظهر برفضه هذا اقصد وقت الظهر اقصد زمن الظهر اقصد واضح فاقول وخرجت بعد بعد تقدر تقول بعد بعد الضحى بعد الضحى بعد ثانيه بعد كذا واضح عبر عنها بالفاظ عديده فحتى يبنى هذه الالفاظ تبنى على الضم لابد ان تحذف المضاف وأن تنوي المعنى يعني المعنى الذي يشمله هذا المضاف إليه هذا المعنى الذي المضاف إليه يعبر عنه بألفاظ متنوعة أنت لم تقصد لفظا بعينه فتبنيه على الضم ومنه قوله تعالى لله الأمر من قبل ومن بعد لله الأمر من قبل ومن بعد قبل هذا ماذا يجوز غولبت واضح هنا قال لله الأمر من قبل ومن بعد هنا من حرف جر قبل ظرف مبني على الظم في محل جرب من واضح هنا ماذا نوية؟ نوية معنى الغلب يعني تقدر تقول فسر ولله الأمر من قبل الغلب ومن بعده تقدر تقول ولله الأمر من قبل الظفر ومن بعده وللله الأمر من من قبل الانتصار ومن بعده واضح الآن فهنا حذف المضاف إليه اللي هو الغلبة والظافر والانتصار إلى غير ذلك كل ما يعبر عنه كل ما يدل على هذا المعنى اللي هو هنا نوي المعنى لله الأمر من قبل ومن بعده سيتم تتمة هذا الشرح.